وألقى في الأرض رواساء تميد بكم وأنهارا وشبل اللعل لكم تهتدون وعلامات وبنجمهم يهتدون أَفَمَن يَخْلُقُكَ مَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّونَ عَمَّتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ